هل حقاً ضاعت القدس؟ هذا هو السؤال ودأتيكم الليلة الإجابة على جناحين إن شاء الله وفي وسط هذا الخضم من الأحزاس التي تتابع كل ساعة وتجري كل يوم درجت بعض الأوساط الإعلامية على صفحات الجرائد العربية والأجنبية على تكرار القول أن القدس قد ضاعت وانتهى أمرها كما انتهى أمر الأنفالس من قبل. لماذا انتصر اليهود وهزم المسلمون؟ والجواب في كلمات قليلة، لأن المؤامرة على الأمة الإسلامية قد حبكت تعليمياً وإعلامياً وعملياً حبكا دقيقا محكما. العودة الصادقة الى الدين تقتضي ما يلي احفظ معي تصحيح العقيدة إخلاص العبادة تحكيم الشريعة تحقيق مفهوم الولاء والبراء العودة الصادقة الى اخلاق هذا الدين التخلص من الوهم.